السليندر. ايه ما بين الاثنين ايه ما بين العدسه السفير والعدسه السيلندر لو انا قلت لك ان هي عيان لابنت عدسه نظاره -3 هو ما يدينا دي النظاره ايه بيقول لك لو خدنا الفيرتيكال ميريديان بتاع النظاره قوتنا -3 ولو جبناها بالعرض فبرضه -3 ولو جبناها بالجنب -3 بالجنب ده -3 اي حته في العين او اي جزء اي حته في العدسه لها نفس الايه لها نفس الباور حسنا؟ طيب لو كانت قد في العدسة ثفير دي او لو في أشعة بقى بنا ليه على عدسة تثير، مش عدسة العين، عدسة ثفير اي عدسة ثفير الأشعة هتجمع في ايه؟ منذ ميتا الرقبط مين؟ هتجمع في One point اللي أنا بتكلم عليها هي العدسة الثفير أمما هي مميزاد العدسة الثفير أولا هي جزء من الدائرة العدسة اللثفير يعني دي كده دائرة ودي كده دائرة بتجمع الأشعة في لدي تاني تاني ميزة للعسل الكبير ثالث ميزة ان في اي نقطة من العسل القوة ايه القوة متساوية طيب طبعاً ذي بعدها كونفيكس وممكن كده سهلة قوي وتعش فيه في عندها بقى شكل الشكل ده العسل المرضي جزء من ايه جزء من السطوانة بس ماك سليندرية خلاص السليندرية الليس دي عليها ميزة خاصية اللي هي مريخيا في السليندرية الليس القوة 36 وال- الماديات اللي احتاجها قلت لك مهمه قوي لان دي يعني في هنا في ميزه العدسه السلندر ان فيها البريديان ووده ايه ووده صفر يعني برضو انا مش فاهمه يعني لو دي كده عايزين اللي حد معاه سماير على على الماير يفتح راسه قال بقى على السماير يثبت ماير اي على السماير اعرف على يعني لو دي كده الطورانه كده يا جماعه ركز بقى معايا وفي اشعه عدت كده اهو هيحصل ايه الاشعه بسم في الرحمن الرحيم. امشيها على كده، ساعتها تحت شوية ساعتها تحت, شوية. تحت شوية. إيه؟ ولا حاجة هتعدي الجهه الثانيه من غير ما تنكسر، ليه؟ <تصفيق> لانها بتقابل السيلندر في نفس النقطه. النقطه دي زي دي، زي دي، زي دي، فالاشعه هتعدي كده هتعدي الجهه الثانيه ونو ريفراكشن. طيب، ركز عليا كده، يبقى الاشعه اللي عدت كده، احمد والله ليه؟ ما حصلهاش اي ريفراكشن، طب اللي هيعدي كده؟ يا طبعا هيقابل نفس الفكرة هيقابل جلنزة في نفس النقطة يعني ليه الأشعة دي مستقصريش لأن النقطة دي زي دي زي عنافة عن ايه؟ عنافة عنافة الخط مش عايزة معصودك خط ماشي؟ <تصفيق> عنافة الخط انا متتكلم لكن دلوقتي, دلوقتي دلوقتي لا دي دي سيكسدير انا فكرنا يفكرونه بتاعها لل... للطلب ماشي؟ مش عايزة معصودك كده دلوقتي, دلوقتي لو في شعة عكت كده بقى في شوها هيقابل قدام خط بصوا اهو بجنبه بشويه الشعاع جنبه بشويه فاهميني فالاشعه دي <تصفيق> كده هتتلم الجهة الثانيه وتتجمع برضو مش فاهمين بصوا كده على الصوره دي اه وليها بس دي ايه اللي هنا دي نص ايه نص استوانه لاحظوا الأشعة اللي قاعده كده قاعده ايه في الجهه الثانيه اللون ده ايه ما هي مين بقى اتخان معاها الأشعة اللي عدد العرض اللي هي بقى دي شايفين والله ايه اتجمعت في وان الكلام الأشعة اللي هتعدي السليندر <تصفيق> اللي كليندر with the axis هيفصله إيه <تصفيق> no refraction. طيب دول بقى اللي عم بيزمله بسموم إيه اللي عنده كده بسموم عمودي على الأكسس دول اللي هم maximum refraction ليه في في شعاع هيك وهنا في شعاع ورا شوية في شعاع ورا شوية شعاع ورا أ ورا أكتر فالأشعة اللي هتعدي عمودي عمودي على الأكسس هتقابل كيرفيتر، لكن الأشعة اللي هتعدي كده هتقابل ايه يعتبر. هنا زي هنا زي هتقابل ايه سلاك سيرف في الدنيا ولا لسه. خلاص الكلام بقى خلاص الكلام. العدسنا السلاكنا. لو الأشعة عدت ويز الأجهز. نور الفلكشن. لو الأشعة عدت عمودي ببعودي. على الأجهز كده ولا كده بقى بشبتش. عمودي على الأجهز. يا صلاة إيه؟ ببكس. ما كسمام <تكلم> مريض رحش رب يكون فاهمين أنا أطرش أشياء حكتها من الش من الش من الش دي. تفهم الصورة دي ولا لأ؟ في أشياء عاتبت كذا وفي أشياء عاتبت بالعرض. اليوم منا أطر مجموعة الأشياء اللي منا أطير خصلهم طيب ترى بتسأليهم إيه عاتتوا إزاي عمودي على الأكسس؟ الأشياء اللي عاتت عمودي على الأكسس. قبل كير بتجس؟ لكن الأشياء اللي عاتت وز الأكسس قبل دي ودي ودي, ودي, ودي. نقطة النقطه نقطة دي زي دي زي دي زي دي في قبل الايه ثلاث صفر يا ترى ده هيستخدم ده العكس في العدسه مؤقتا دلوقتي نحفظها بس اسم كده بنستخدمها في علاج الاستجماتيزم ازاي لما ناخد الايه لما ناخد الاستجماتيزم خلاص طب في حاجه ثانيه دلوقتي الاشعه دي عمودي على الاصل ودي عمودي على الاصل المجموعة الأشعة دي كله كل مجموعههم دول عمودي على الاصل احنا بقى ايه يتجمعوا في نقطه اهو توفر نقطه هنا كمان في نقطه هنا كمان المفروض يكون في نقطه هنا اهو هنا اهو نقطه هنا مطابق جنب بعضها تعمل ايه؟ تعمل لاين زي ما انتم شايفين اهو دي بتجمع الأشعة في لا في لاين لكن في بتجمع الأشعة في ايه؟ بوين. بوين. ازاي نتج هذا الخط نقطه جنب نقطه جنب نقطه جنب نقطه عملوا ايه؟ عملوا خط طيب الشريحه اللي جايه دي يا جماعه فيايه الخطوره كلكم هتسالوا الشريحه دي اخر السنه خاصه الناس اللي لابسين نظارات بص اللجنه ارمى معاك نظاره ولا اتعرفلي على النظاره دي نظاره مايوب ولا هايبر ميتروب ولا فيها ايه فهل فيها او ما فيهاش ايه أستجماتيز. لازم التجربة دي النظارة كويس وتتعرف على النظارة. ولا هايبر ميتروب وفيها إيه ولا مفيهاش. استلمت اسمه الله فيه. شو بنعمل ايه عشان نتعرف على الكلام؟ بنيجي نرسم كروس على ورقة. فش مفيش معي ورقة وفش كروس. عندك الكروس تساعد إيه؟ تساعد بالاض. يعني كلناش من هتلاقي الدكتور منك النظارة؟ أكيد أخ مس النظارته؟ أشكرك يا. حد يجيب النظارته ويقول مش مستني عنا. مش شكر يا. تلاقي الدكتور منك النظارة وعمليه وصل على الاض. هذا الدكتور مش عبيد. ميوبة على الكروس اللي في دي اللي في البلاض انت هتبسم الكروسة على الورقة و تفوت شواء طلع طرع الكروس كتب لأ نزعي شواء تروع عامل ايه انا شايف الكروسة و تحرك انها طرع فوق و تحت و فوق وتحت ويمين وشمال. يمين و شمال ما انت لستحجرة صدر صورة و عنده ميوب الشمال بس عشواء ميوب و عنده ايه انت ازاي انا عارف انا هعلمكم تعملوا التجربه دي كلكم كل النهارده بس على الايزاد مره على كده الايزي ومره يعني مره في الثاني خلينا في الايزاد اليمين اهو لفوق شمال يمين وهنعمل ايه كاني سايق ايه عربيه لما لكل حاجه لوحدها دلوقتي اهو نفس اللي قلته انا الكروس ولا الايه وانا انا عدسة وانحرك مع لفين؟ لفوق يصدر الخط بقى يا صنو ايه؟ بقى لو الخط تحرك لتحت يعني تحرك ايه؟ موفمينت ولا أجانس؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أجانس الموفمينت ولقيت الخط اللي تحت بقى لارج بقى مكبر عن الأول يبقى النظرة دي على طول وهي أنا حرك النظرة الجولة الخ الخ الخط كبر تدخينه عن الأول حرك لداخل العكس يعني حركة أجنس والخط بأمور لارجع عن الأول تبغلي النظرة إيه هاي بربطوه طبعًا هي ندرة إيش ناس ناس هاي بربطوه كلنا هنلاقي بقى ده من النظرة تكحته عشان كلنا ما نفهم اللي يبدأ لما حرك العكس اللي فوق شافين الخط لازم حركة لفين؟ و. لفوق فوق تبع حركة إيه رقم بي وين وتسو ربع سمول ما دي بي ايه يبقى النظاره دي نكتب اهو مايوب ماشي مايوب اللي معانا النظارات ده او اللي بتقلبه نظارات اخواته كل معاه التجربه دي بصوا بالنظاره على الكروس بتاع من بعيد كده على الكروس بتاع الايه بتاع البلاط وحركوا النظاره هتلاقي الحركه وهتلاقي الصوره ايه مصغره يلا جربوا بسرعه كده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 بص على اي كروس الصوره مصغره صح والحاجه وجه طيب يا جماعه ده طوله ودي الصوره كده اه ولا كده في اهي انا اقولوكم ازاي انتجماتيزة؟ لاب قلت ما قلتش ازاي ازاي ازاي ياريت كلنا ان نجربوا جربتوا؟ البلد كلها عندها ازاي ليه؟ قرامي السورة مسلطنة باحثة لا من راحثة يا حركة الحركة وإيه؟ ايه؟ والسورة طيب عشان نقرأ باحثة عشان قلائكم خلصنا الموضوع ده ازاي هجارف الانتجماتيزة؟ لو النظاره مفيش فيها استيجماتيز انا النظاره ايه؟ والكروس اهو مفيش فيها استيجماتيز الحركه اللي متعرضت للاستيجماتيز حتتحرك الدركتروني لف النظاره كده لو لقيت الكروس ما بيتحركش يبقى ده نقطه في لكن لو في جوه العدسه بتاعه الاستيجماتيز هتخلي الكروس يعمل كده يعني انت هتلف النظاره كده وتخلي الكروس يتحرك كده زي ما قلت كده ده استدير هينفينو الصوره دي؟ هينفينو الصورة دي؟ شعب الكروس حصله ايه؟ كل ما يدفل الظرف تلاقي كروس بيعمل كده بلعان ستجنيني لو عمل كده يبقى فيه ايه؟ ايه تجماتي دي <تصفيق> كلكم هتستعروا كعادة للشفري الله فهل الله فهل الله لو لو لو ما فيش السجماتيز تعمل كده وكده تلاقي الكروس ثاني لو فيها السجماتيز هيعمل ايه عايز اكتب كلمة على فمه هي بقى ايه بابا يعني ايه ضبايا انت تيلع نظاره حركه يقوم بيقلب مجنت عشان دي نظارتي وانا يعني كان كده وحركه لا بصوا حركه يقوم بيقلب ما يوق بس ما تظبط على اي حاجه ما يوق بس ما نض على عضلات لو متعش كامل الكلام ده هتفضل قال فين أنا من الواحد اللي عندك في الشمال ما ديش مين يلا ما هو مش هيشوف اللي انت هتشوف رجلك بتتحرك و هو, أنا شايف. مضارة مضارة هو مش هيشوف اللي نظرت هو نظرت هو العادي العالي يا جماعه كلنا ما يوق اقسم ما خلاص كده؟ عرفنا ازاي نتعرف على النظارة؟ طب دلوقتي عرفنا النظارة تعيثنا اسمعوا بقى ولا هايبر متروك وفيها ايه ولا هدناش ايه؟ انت ما تلزم طب لو اتدفع مش عايز صوت بقى يا رهاب نتزورها النظارة يا جماعة انا عايز عشان احبشوها بقى مش فيش وقت للجاب ده عايزين نتعرف؟ نتعرف على قوة العدسة يعني لو اتاك عدسه في الامتحان وانت عارف قوتها تعرف تجيب قوتها اه في عندي طريقة ممكن نعملها اسمها طريقه النيترالايزيشن يعني العدسه دي حاجه طبلص انا طبلصت اه من هنا كونفكت ومن هنا كونفكت بس انا مش عارف قوتها قد ايه اروح اعمل ايه بقى طبعا هبص للبص دي وانا ببص على شخص من العدسه دي انا ببص من هنا هلاقي الصوره ايه مكبر اروح حركت العدسه فضلت الشق يتحرك ايه اجي ان اسمها دي خاصيه العدسه البلاسي الصورة مكبرة ولو حركت العدسة يمين الشخص تتحرك ايه؟ شمال خصائص المرايا والعبثات هتنالش تبديلها؟ معلين؟ مستعملوش عمل اعمل اي بقى اجيب عدسة تانية عكسها <تصفيق> يعني عد... لو دي عبثة مصطي بقى دي عبثة ايه؟ ماي ارجونا بالأول معلنا في واحد معلين اعمل ايه؟ احرك مع بعض يمين لقيت الشخص لا لسه بيتحرك أليه اعمل ايه؟ لأ مقس واحد مش الكفاكة خ قويس اتحركت مع بعض يمين ليه الشخص اللي اتحرك شمال لا شماله ناقص اثنين اول ما حطيت عدسه ناقص 3 وحركت العدستين مع بعض يمين لقيت الشخص ده ما بيتحركش يبقى العدسه ناقص 3 عملت ايه العدسه اللي انا مش عارف قوتها نيوترلايزيشن يبقى لو دي ناقص ثلاثة يبقى دي بقص كام بس كده يبقى هي طريقه النيوترلايزيشن اجيب عدسه اوف نورمال كويس اند اوفر يعني لو دي plus أجيب لها عدتها ايه؟ مينوس والعسر مينوس دي قروضها نون ولا لأ؟ <تصفيق> نون. نون ماش واحد ناقص ستنة لحد ما يحصل نتراليزيشن همام؟ لحد ما الموف بنت الشخص يصلها ايه؟ سطبي <تصفيق> ولا وز ولا جانس ساعتها يزبع العسر بتاعتك عملت نتراليزيشن اللي غيرتها مش عارفه لو دي ناقص ثلاثة تبقى دي كام؟ plus ثلاثة طبعا في اجهزة بقى على طول النظارة تروح ويطلعها لك طلب الجهاز أو مدرج الجهاز عمل الميكروسكوب حط النظارة تروح الرعاية طلع. جهاز يسمو الفوسي ميتر. عمل ذلك بالمكروسكوب أو عندك حتى الجواب. خلاص. في حط النظارة في الميكروسكوب ويقدر يقفل النظار. في جهاز قديم أو يسمو جينيفا لينسي او أو لينت كلوك. عمل الساعة. شايفين يا حبيبي هنا عادة بلاصة يا شايفة؟ العادة دي بيقف في في الحديثة دي الحياة دي بتشتغل على مؤشر طرمحرك المؤشر ده تمام واضح من الصورة ان العدسه البلس المؤشر على ايه على البلس طب لو العدسه كم كده ايه عشان المؤشر على ايه على الماينس وعلى فكره بقى كل ما العدسه دي تكون مور جيرفت. كل ما الدق ده ايه اكتر فالاشاره هنا هتتغير اكتر يبقى انت هتخط العدسه هنا اهو العدسه هتخبط في الليفر ده كويس هتلاقي ده بيتحرك يديك قوه الايه قوه العدسه ده الجهاز القديم اللي اسمه لينت بلوك أو جينية جين سنتيتر. تفهم الفكرة؟ يعني هي ميكانيك هي هي فكرة ميكانيكية شوية. كل ما نعسر دي تبقى تبقى قوية. كل ما نزوق الذراع ده ايه؟ هزوق الذراع ده أحسن. فال فالرقم اللي هنا هي ايه؟ هيتغير تغير. ولا لا؟ طب قال علينا اللي هي إيه؟ توات نه؟ مش دي تيبي اسم نفس زي ما بكتوعني في الورا ايه؟ جينية لين سنتيتر أو لين سكلو فقط. هذا جينيت لاعب. ماشي هنعرف ناخد اول غرض بقى المايوبيا طبعا كلنا عارفين مايوبيا مين اللي ما حضرش الحصه اللي من هو المايوبيك عن المايوبيا لها اسم تاني العين دايما بتاع ما يشوف القريب وما بيشوفش البعيد ايه نسميه شورت سايت شورت سايت او هي هي نير سايت يعني بيشوف القريب فالمرض ده بالعربي كده احنا متعرفينها هنا ده النظر طبعاً ما هو المايوبيشن؟ لو عين مايو وفي أشعة بارallel اتجمعت على عين، إذا الأشعة ال... على عين، إذا الأشعة تخرج هتجمع فين؟ كلانش تخرج؟ تخرج. هتجمع في one بوينت ولكن هتزيد بوينت فين in front of the retina. طيب بقية التعريف ساكر بقى لما الأشعة تطلع من الرتر هتقال العدم ايه؟ نormal ولا قوية ولا ضعيفة؟ على الطاويه العصب القويه تعمل ايه من الاشعه بيجمعها قدام العين ده مكان مين الفار بوينت يبقى تعالى نقول النقطه الثانيه او الجزء الثاني من الديفينيشن لايت كومنج فروم ذا ريتينل او ا يحصل له ايه لايت كامز فروم ذا ريتينل او ذا مايبل بيشنت ليز اي كونفرج زودى فار بوينت قبل الانفينيتي وقدام الايه والعيب العيب كل ده الديفينيشن ده غلط ترى هو ده ايه <تصفيق> <تصفيق> وايت اكوموديشن دي لازم اطلع مين بره اللعبه الاكوموديشن لازم اقول ان الاكوموديشن اتكون باليتلي ريلاكس خلاص طيب اسباب المايوبيا ايه انا قلت الكلام ده قبل كده يا كل الحاجات هت ايه كل الحاجات هت ايه هتزيد صح طب لو العين طورها زادت بنسميها ايه اجدي المايوبيا طب لو العين قوتها زادت قوتها كعدسات بنسميها ايه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 بكون جيت ولكن المراه بقولك ان اخره ناقص 6 لكن هذه هي من ناقص 6 لناقص 25 ده ناقص 10 ايه الكلام يعني ايه مايوبيا ناقص 6 هو نعرف ان المايوبيا دي قويه عن الطبيعي ليه, ليه سيف مناد الناقص طبعا عن قويه دايما نسمي خد من خد مني دي بقى عشان دي مهمه قوي دايما نسمي الاو اوف باسم العدسه اللي بتطلع يعني لو واحد مايوب ناقص 6 فهي عليه اقوى من الطبيعي بالناقص 6 فعلاجه ايه علاجها ناقص 6 بنسمي يعني إيه واحد يعني إيه أنا أنا ناقص يمين ناقص واحد. إيه؟ العناية اليمين اقوى من الطبيعي بالناقص فعلاجها إيه؟ اللي صلحنا في الدنيا ناقص 6 امتى بقى نسمي المايوبيا هاي مايوبيا لو عاتق الايه الناقص ستة ناقص 6 الناقص 25 وعشرين ممكن ناقص كملي ناقص ايه ناقص 30 طيب بالذات اسمبل مايوبيا بتبتدي امتى بتبتدي يعني زينا كده كلنا بس نطلع من سنة ثالثة وعندنا توب تيك باتيك باتيك وتوهم عند السنة خمسة وعشرين. اما الملك ناند مايوبيا هاي بالذات الضرة من البداية. وعندنا توب تيك باتيك باتيك وتوهم <تصفيق> لا بتكمل بتكمل بعد كام 20 سنه طب الكونجنجر ميروب يعني كده من امتى سينسبل فيبر اكثر من كده لا ستشنري <تصفيق> هنا الريد هتتشد عشان تغطي المساحه دي وهنا الريد هتتشد عشان تغطي المساحه دي وهنا كمان بين في 3 الريد هتتشد قوي قوي قوي ده اللي بيحصل فيها الديجينريشن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اند <تصفيق> اوبترو دي <تصفيق> الملك هنا الملكنا انت ميروب بنلاقي ديجينراتي دي جن.. دي جنت.. دي في تشينجس اف زالتنا في ديجينراتي اف زالتنا قلنا إذا نسمي الميوبية هاي ميوبية لو عادت الكامل النقل ست طب بالنسبة لطول العين لو طولها ست على الكامل نور ملي العين كام طول العين 24 لو زالت عن 26 26 نسميه إيه برضه هاي ميوبية أو مليبنة ميوبية مين عن 14 مكامل 26 بقولنا بقى ساعات الميوبيا يبقى ده في انكريس في قوه العين ناخد امثله يا اما في الكيرفيتشر يا اما في معامل الانكسار ازاي واحد عنده اللي الما ده عنده ايه ده مخروط طالع من الكورني بيتمين ايه كده توكود طيب في مخروط طالع من اللينس بيتمين ايه لينس الاثنين دول اثر انكريز بيه الكيروبيتشا طيب العيان اللي اللينت بتاعته بتسيب مكانها تطلع لقدام ليحصل الله إيه إيه في وهي مكانها كانت ثلاثة لما تطلع لقدام ما عادش في حاجه بتشدها من هنا ومن هنا فمتحول إلى الكيروبيتشا فبرضو مين هيجديدة؟ الكيروبيتشا هيجديدة طب لو واحد عنده ثباثة مقبرة يعني ثباثة من مين؟ سيدة ليه؟ مصر عارف تعرف اللي مثلا بيحصل فيها ثباثة What will occur in the new unusual... relaxation? When the new is relaxed, ill ayopel de curvature of the lens. Hij niet? Alles is kleding. Ik heb een voorbeeld. Let die konus en zie de locatie van de lens is bad of de lens. Als je hebt. Nou, ik heb een iritis. Ik heb een iritis en ik heb een bad. het is de We het is de lens. لو واحد حصل له نيوكليار كده بصوا بقى في قانون كده ان الكتله بتزود معامل الانكسار خلاص الكتله بتزود معامل الانكسار يعني لو واحد عنده نيوكليار كتله هيحصل ايه في معامل انكسار النيوكليوس ذاليت هيزيد النيوكليوس دي على حسب الوسط والكورتكس عاده يبقى لو البلاست زيد راح نشوف النيوكلير يعني يعني قوة النيوكلف هذي أنت ايه قوة العدسة فذي يعني لو نرى كده عم بيجي كده سؤال شافو النيوكلير كتلة بيعمل إيه بالبركتش النيوكلير النهاردة النيوكلير كتلة بيعمل إيه بيعمل إيه ما يبي لأنه هيزود معامل انكسار النيوكلير كتلة هيزود معامل انكسار النيوكلف وتشي تطلع صدمة بالمرة هيعمل ايه بقى هنابت وتحصك جاية هيعمل هايبربتروب اياتي لانه هيزود الايه وانه دي عالة ماءتي ودي عالة طبقها هيزود الايه الماينوس يبقى اخلص الكلام بقى لازم تحفظ الكلام ده حفظ صامن النيوكليار كاترة تيعمل مايوكش وان شاء الله نقول في ديكة الهايبربتروب ناقص بالنقلس النيوكليار كاترة بنخليها ايه كرت فاكتر والدس اوال قوي قوي اوي اوي اوي وليقول اش حتة في المية, المية. خذناها كده أنا عن ذكرة دين الكاثرق خذناها طيب في عاجة تانية بتغير يبقى الكاثرق بيغير معامل الإنكساس وجي كاثرق والليدو مايوبيا نيوكتر وجي كاثرق والليدو هايبرويتروبيا جورت خطت كده طيب لو واحد عنده سكر عالي السكر هيعلى في الدم و هنا كده يعلى في <تكتور> الإيكو. ناس تتكلم برضو معامل انكسار الإيكو. تعرف إيه؟ هاي دي قود ال اللي, اللي عندي إيه؟ تدي. أنا بشتغل عن قود عادي. أنا كم واحد؟ ان الهيبر غلايسيميا. الهيبر جليزيميا. أما سكر يعلى يحصل ايه ما ان شاء الله. لما لا كنر ده ده اللي جاي. أنا أكل الهيبر غلايسيميا فده هي. هاي بغلسيم يعني يقدر يغير قود. والهيبر غلايسيميا الجاي. الجلوكوز هيعلى في الدم ويعلى في الايكو لما الجلوكوز يعلى في الايكو هيحصل ايه بمعامل انكسار الايكو؟ هيزيد خلاص ما انا لو معامل الانكسار ده زاد ازاي؟ ازاي؟ ما يوبيا عايزين ندرس بقى العيان بتاع الميوبيا هيشتكي من ايه؟ السكر ربنا معايا هيشتكي من ايه؟ قبل العين ما ندخل ما المريض تعال نفكركم بالنورمال قلنا لو واحد نورمال اشعه فلو في واحد بعيد. إيه, ايه على عين لو واحد بعيد. برئ نورمال نورمال بدرس النورمال لو نورمال على رتن. طب لو واحد نورمال على على عين من الأشاعل بطوعة لعدينا برقل اللي جاية منين؟ من, من الميل لكن الأشاعل اللي جاية من القريب من 12 زي ما همان شايفين على الرسمة بتوعة الريتما ومعانا وانا ما خدينا برقل واجمحها تتجمع رصفا عني فين؟ وراء الريتما وما جيبها هنا بني ايه؟ قدام بالإيه؟ بلعبوديجن إسم والفجن اللي بالازرق. سرق هيا جماعة النيير فيجن لا نورمال. في نقطة هنا تبتعف الفرنجل وهو هنا تبتعف مين؟ النير بيجل لو العيال بقى عليه كبيرت شوية يعني من المعيال كده كبيرت هناك كده هو. ده متزنينه ثم بالميوبية وقت ويه الأبكير الأشعة البلدية تجمع فيه؟ ده يعني بصول لسه الأشعة اللي ماهية تجمع في نفس النقطة طب بتاعت النير اوبجيكت تجمع وراء العين زي ماهية يبقى رعبت عن سم الميوبية واضح من الرسمة انه عنده مشكلة طبعا هم نراجع دي تاني دي دينا بالإيه؟ بلايه؟ عنده عنده في مين؟ في الفاردجان عنده عنده إيه؟ بستنكة فاردجان كل مشكلته في الفاردجان بسه هسألكوا سؤال أماري النير ديوجان هنا ايه؟ فولة فولة ليه؟ أحسن مني وميني أنا عشان أشوف رجعت دي من هنا حاد هنا سووه رجع حاجة بسيطة العيان بيتمتغل بالأكموديشن. بيتمتغل بالأكموديشن قوي العيان ده بيتردد بالAccommodation عشان ما هminimal use of accommodation بيتردد بالAccommodation حتى صغرناه قوي يعمل فيها ايه؟ Accommodation فالعيان ده near work ترى is comfortable near work مريح جدا YouTube minimal use of accommodation في قانون ده عشان نحتاجه بعدين أخبار use of accommodation في my observation زي النورمان aan de normal, acter van de normal. Aan is many men En de ogen daarbij zijn heel rare. Wat zijn dat voor ogen? Handma, frowning, logus, of partial closure of the of screwing of of bin hole-like effect. De ogen daarbij zijn als het ware als het het ware als het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het هو لو انا ملوك <تصفيق> الاشعة البرانيج تجمع قدام الريتنة مين الاشعة هتوصل الريتنة؟ السد نحن دي كده مسغير ما تنكسر ده قانون هتوصل لحد الريتنة وما انا دايما عايز يمين مين واعتمد على مين فهجيب القبر جدي كده والدور جدي كده توقف انها بزفر الريتنة فعندني بقى لعني يعني جعسين يشوف يعني كده توقف طب ريفرال ريز اخر دي بقى بتقلل مناعه الجسم الحركه دي بتقلل مناعه الجسم ومجيله برايتس يجيله ستال كوردز في اللب عينيه تحمر ماشي يا جماعه الحركه دي بتقلل مناعه سماح اسمها ايه اسمها فراك عارف خدنا مين دلوقتي السيمبل مايوبيا طب لو العيان بقى بصوا على كده هيجبر قوي قوي قوي كده مالجنا ايه مالجنا انت مايوبيا وات ويل اوكي الاشاع بارل طبعا هنجمع بينه ده ريتنا، طب والأشعة هذا ده انهي بيجن نير بيجن، أول مرة الأشعة تدين بيجن فيه الأول مرة فرانتو فرانتو خداني لو العياد عمل اكوموديشن وطول اكتير الحالة هدبقى ايه؟ هدبقى أسوأ العياد ده بقى ايه؟ عنده الفرنجان بايز، صح كلام؟ والنير بيجن هو كمان ايه؟ بايز ik heb het gevoel dat ik in de heb gehoord, dat ik het gevoel dat ik de heb dat ik het heb dat ik heb dat ik het heb dat ik het gevoel heb dat ik het من المطلق دي هنا الاثنين اللي جوه ميديا الحركه دي اسمها ايه اسمها كونفرت بقى احنا محتاجين دايما ايه انا معلم عليه هو وحاجتين ابو وديجى اكوموديشون كونفرت المره دي بقى, بقى احنا محتاجين حاجه واحده من الاثنين بس او في حاجة من الاثنين ما عدش محتاجينها طب لو عملنا اكوموديشون الحاله هتبقى ايه ازرق يبقى احنا محتاجين اهودي يبقى عندنا عدم توافق في الاحتياجات لأول مره ما محتاجين ايه اكوموديشون قلتل احنا محتاجين عادي زي العادي Converse طيب الحركة دي بقى دي بعين يكترون من هل في عيان يقدر يوجد accommodation يقدر يوجد وطيب conversion تتأثن في المقفى بقاش عمل ذي ليه من يعمل اجمع يعمل ايه Go of Lens accommodation يروح عمل بلين وعمل ايه Converse طب وبعدين لو ده حصل نصلع النقطة دي القتام الحالة بقى ايه أكتشف. أسوأ العين في حاجة لطيفة نبص على الحاجة يبص عليها العين وحدة You need لما يجي نبص على حاجه قريبه نبص عليها في عين واحده يونيه اوكلر لو بص بين واحده هيحصل كونفيرجنز وبالتالي ان لن يحدث ايه اللي انا عايزه ولا هيحصل ايه كونديشن شغال صح بص بين واحده مش هيحصل كونفيرجنز فبيحصل ايه وده اللي عايزه هو ده اللي مقطعي هو لفين لله مش تطلع لفين لده بس برضه مش على وراء ايه يا عم ليه عشان يرجع حد ورا نيجي يبص على الحاجه بص عين واحده وبص يعني اوكلر عند الكلوود هو ليه لو انت قربت ده من من عينيك هيحصل ايه النقطه دي كده الورق قرب من من البيت من اقصى خلاص زي مكنك القديم بتاع العربيه بتاعتك يعني طلع كده من العربيه ها هي ميمو بالحيوان على طول على ميمو ما تقولش دي ابو زيد حبيبي كوس ماشي فهمتوا يبقى العيال ازاي تتغلب على المخروط يبصوا ايه الواحده ويبصوا ايه اسمها ايه بقى كوس بقيت الكلام بقى سهل العين لما هتكبر عايز اديت هيتشد عشان يغطي المساحه دي كلها لما اليدتره بتتشد ايه اللي بيحصل دي لما اليدتره بتتشد بيحصل دي اريا يعني شوف ايه ضروره متحدده اسمها مسكره مين هتشات هي كمان؟ الرسمي امانتنا تشات؟ يعني انشوف سلاشت أوف لايت اسمها؟ تتوكسية هديجي للشات البريفري أفزارتنا هيبوس من الشات البريفري أفزارتنا يجوب امتى بالليك. ما سيقولها على النايت فيجن لما البريفري أفزارتنا يبوس من الشات يحصل له نايت؟ سلايت طب لما حكت في الرسمي تبوس يحصل إيه في الفيل؟ حكت في الفيل تبتعالى؟ Smeer veld, defect. Dat is een reden om op te... Een dikke klep. Een dikke De is het. Ik heb een training Ik heb een الميكوبليكيشنه طبعا الميكوبليكيشنه يا يا ترى الايه ريفركشن كده بقى صعبه الايه ريفركشن كده هي كل الحكايه كل الحكايه الاوروبنشن سكويت عايز مزاج وعايز عيال بتفهم فقط ثفيف لا الايه عايز دماغ عايز عيال عندها مدار شايفين شيء مثلا اه لوحظنا العيام اللي عنده teom боль علاشة عنده New Factual of Large I ولا Manifestation of Small I ميمdamn هالماعيك Large I Large I اكبر smashing 開発 Deep Dakري economists يوم العين relatively كما كانت بروفتول Liste친 حال نحن قال ل bright إن إذا كانت بالخير تبقى ثن أم لا جد لما الإسكلية تبقى ثن تبقى Moe ولا ولا Liste Transformated underservital oversusions عالك ن Senin من اللي وراها في الكولريدال فين لونها ازرق لك ان الاسكليره هي اللي زرقاء بلوس كبيره طبعا هي الاكليرا ما زرقتش هي كل السيده التين اند ايه ترانسبرنت شو ويكس امباينج اوف كل تشوف وراها خلاص. في خلاص طب هو الاوكير ان ذا فوندس طيب لو نستنتج كده اديتنا بتاعتنا دا. كده عباره عن طبقتين اساسيتين قلنا الين الاساسيه سنتري <تصفيق> ريدنا صح وتعتيق تحتها طبقه بيجمنت اسمها طبقه الايه طبقه الايه اللي هي الخلايا دي طبقه الار بي تحت دول بقى في مين فيكو رويدل بلازما فيكو لو انت على قاع العين هتلاقي حته حمرا ايه بلازما طب احنا سودا دي ايه بيجمنت حد فاكر ده اسمه حته حمرا حته سودا فيكو رويدل مين اللي بيمنعك شوية شوية ان انت تشوف التجرويد فاندس الـ RPE لانه بيجمنت مع الشد بتاع المايوبيا الـ RPE و الـ B-A-T-R-O-P-E تعرف تشوف الكوررويدا الـ Blood d t بيجمنت t نسميه t e t e t e t e t على t e t e t e t واللسفل بتاع القرورية واضح قوي ايه؟ حصل اتروفيف مين؟ سبعي so due uh, so to atrophy of the RBE when the RBE becomes atrophic إذارتنا become becomes the more Translating for the Rajiv اللي أراها أفتر So the great will be exaggerated to great founders إسلام مجاشر؟ إسلام؟ إسلام جاشر؟ إسلام <تصفيق> اسلام, <اسمه>، إسلام إيه؟ <تصفيق> إسلام يا <سيفر. تصفيق> <جاشر. تصفيق> <تصفيق> المسلم هي فيها راح تليم مش هدرش اعفوذ اه اول طب تاني نقطة لو عملنا له الريد رفليكس فجلين جهاز اللي بيعمل ريد رفليكس اسمه ايه <تصفيق> ريد الو سكوب فجلين جهاز اللي بيامل ريد رفليكس بسرعة كده اريش عملك كامل قلب كده <تصفيق> نجيب العيان بنوسع الريول وبعدين نحط وصل العيان كده اهو جهاز الريد رفليكس جاءت مثال عن مور بطارية معينة هنبص هنا اعين ترى ايه في البيوه البتاكتور موسعة قرص احمر اسمه ريدر فليكس ريدر فليكس ممكن بطارية معينة خليه قرص احمر راودت يعني وممكن بطارية مالية اخسين خليه خاص كده واعمل ايه فيك دي ايه فيك دي ايه امس الجهد الهداء حركوا يمين واشوف الريدر فليكس هيتحرك ازاي عندي ثلاث احتمالات اما ريدر فليكس تحرك مع تبقى حركه ايه كويس يا اما الرجل تثبت في الحقيقه الثانيه تبقى ايه حركه اجيب يا اما ما يتحركش مستنيه نو موف طلعوا ان يتحرك اتحرك في الهايبر موف واجينا في المايو ونو موفنت في الايه okay. في النورمال يا ترى العياق بتاعنا الموفمنت اوف ذا ليج فيكس okay. هتبقى ايه يبقى ريتاسكوبي ذا موفمنت ويل دي اجي وان شاء الله نركز الكلام ده في الايه ليه ما ليه في الوز ليه في المراقبة متروبية ووز وفي المراوية أجينس وكذا في آخر دفعة الأفر نشأ اسم دفعة <تتشف> A. Red Nose Corps. دفعة Red Nose Corps. يا ترى السين شو بيحصله عند المراوية ممكن إنه ممكن يحدث نوعين من البولوكوم أو البولوكوم أبن أجن البولوكوم العلاقة ما بينها وما بين مجرد انسكط في 200 هوا او ال تي بي موجودين مع بعض وهنا سؤال شاب جديد لكن المربيه تعمل ايه بتضمن انهي جلوكوما والهايبرتروفيا ده انهي جلوكوما المربيه قلنا بتعمل ايه اوبن اكل في كده كلوز <ألمس> <ألمس> <ألمس> ليه في الهايبرتروفيا العين بتبقى صغيرة صح فممكن مين يقدر الاكل الاي فيحصل كلوز انجل جلوكوما يبقى سؤال الشابه المريوبيه تعمل ايه؟ <تصفيق> هو تعمل كروز ده وهيحصل كمان في المريوبيه بيجمنتري جروب الحكومه نفس الكلام ده تيجي بالستريتش كل حاجه في العين تتشد اهو كده البيجمنت اللي موجوده ورا في الكرويت او اللي موجوده في الرقنه من الاستريتش بتطلع رييه فتفتح العين تيجي فين؟ الأنجل تقفل يحصل بيجمنتري جروب ik hoop dat je in de release of the of the literaire pigment, progressief laat zien. En dan moet je gaan in, gaan moet je in LDC-pillen gaan, dan moet je in de gulukomen, dan أول حاجة العيان ممكن يمكن يجيروا ميا وبيضة كاترك ليه؟ أولا الميا وبيضة اللي هتحصل هنا يسميها Traumatic Sinai Congenital Compleases مش الميا وبيضة دي هتجي من المياه التاني هتجي من ايه؟ المياه المياه مسميها Combed-laicated cathartic ايه الميكانزم؟ دلوقات الـ الـ الـ نعم خلها ايه؟ تتشف؟ لو جدت خرطوم في الشرع وشديت ايه؟ لليه هو بتقع خرطوم صح؟ يعني كميه الدم اللي ماشي في الخرطوم هتقل يعني كميه الغذاء اللي رايح للعين هتقل كميه الغذاء اللي رايح للينز هتقل يحصل كاتراكت عم طول طب اللي جبت كاتراكت ايه كار كومبليكيتد كاتراكت الخرطوم هيضيق كميه الغذاء اللي رايح للينز هتقل طب اللي جبت كاتراكت ركزوا معايا في رقم 2 احصلوا اسكوت انا هقطع المايوجيا الجنبك احصلوا اسكوت وجهي بصوا فكري كده اخبار اليوز اوف اكوموديشن ايه اولاد وبالتالي اليوز من مين اخوات مع بعض في كونفرجن قليل طب ليه المصل اللي بنعري بيها كونفرجن الميجر ديجري الميجر هنا من كثر ما ما استخدمهاش كتير ما استخدمهاش كتير الدي ديجريز في الاكوموديشن والديجريز في الكونفرجن يا الله إيه من عدم الاستخدام بيبقى ضعيفه من لازمه الديكتور تعمل ايه تسحب العين لبره يجيلنا بايغورجنت سكوت ودي اللي عينك بتعدي براكد زي ما انا ده المخ يقدر يعدل السكويل ساعتها السكويل ولا مختلف؟ لو المخ يعدله مختفي ليلا طيب بيرن السكويل طب لو المخ ما يعدل ظاهر ولا ظاهر طبعا الكلام ده ما عادش حد يقول ما عادش حد يقول طيب بدل البسكويت بنسميه ايجزو بره كده وشغلنا دلوقتي لما نخش يبقى اللي جوه جوه كومبيوتر بنسميه ايجزو مش وقته انا باخد مين دلوقتي فضل يعني ايه لو هو لينكس او مختجم ان بتسميه فوريا لو هو ظاهر مانيفست بنسميه ايجزو تروبيان طب بدل البسكويت يا ايجزو ايه يا ايجزو دي على حسب ايه دي فوريه ايه دي ايه ما يحصلش مش بنقرا دي الكوت للعيارين دول يا كمبيوتر ده اسمه بس التمرين هشرحها دلوقتي مش هشرحها بالتفصيل تفسيرها يعني موضوع طويل قوي تفسيرها لو علمت على ابوه نيجاتيف انجل الف ده تفسير ما ايه الانجل الف ده ما هناخدها ازاي احنا لو طلعين ان هيحصل داينجرنت مين المطهره الضعيفه نيجي ليه بيحصل كونفرجنس حتى كونفرجنس ايوه بس بترسها مش ايه مش دلوقتي واللي عايز يعمل تفسير ايه على فكره ماشي مش دلوقتي في يا ريهام يا ريهام ريهام انتوا مع بعض كده ده قلبي درس دي, ريز. دي ريز هنا وهنا الكرويد هنا الكريز دي بتاعه فين صح ادى ممكن من مكانه ويرجع لورا شويه مين يبقى يصل. الالجوريثم واشوف مين لو انا بصيت هنا اشوف الكبير على طول ازاي يبقى منظره ازاي بقى منه في الحقيقه ساعه كده وجنب الدت هنا هنا آه الدت اهو بموت كل ده لونه احمر لون مين الجوريثم ازاي الحته دي انت ده كده اهو لونها ما ابيض وشكلا هيلاقي كويس يلاقي بقى السكريتين ودايما السكريتين ده عندي ناحيه بمبر وعندي ناحيه ليزر. عليه موجود على بحيث تمبر فبنسميه ايه تمبرال كريتنز يا ركز معايا لو, بص هنا لو هنا. في هنا انت هنا كده عندي ايه كده هنا كده شايف مين على طول الكرييره مباشره تمام طب لما الشد بقى يبقى من ايه دوريه ايه مش هلال مبي انيرور مبي انيرور هو يا جماعه السوشيال اه يبقى هنا انا شايف ميع عضو طول دي من مباشرة مباشره في الاول يبقى الهلال وبعدين يبقى انيرور ليه لا يقولها يبقى شاطر ليه الهلال دايما يحصل على الناحيه دي تمرو لو هياخد جديد تمرو <تصفيق> ايه تمرو صاحب زي لا لا لا هو دائما الهلال يحصل على اسمها تيمبر لا لا لا خمسه جنيه هلال هيحصل اسم الهلال ايه تيمبرال كريستيان ليه حصل تيمبرال وما حصلش ايه ليه ثابته تيمبرال ست جنيه أول أنا بس. الأول يا جماعة. إحنا في إمبريولوجي. الأوبتيدس بيأخذ الأوبتيد من النص. هذا في إمبريولوجي مش الأول. صح. النهاية. نيزل. أدي النهاية. دم. إمبريولوجي. الأوبتيد منز دا يضي يتحرك كده. كده كده. يتحرك هنا كده. نيزل. ليه؟ إحنا يقابل خل بجانب تاني عنهم على بعض إيه؟ كأنه؟ يعني النهاية دم وربيح الله إيه؟ إنه كف النص كده كده. إنها تنمور اللي بيحصل بها يعني كلنا كلنا إنها تنمور اللي عدتني أوريلي إيه؟ مش نقطة شدي داني بقى أول محطة شدي مين الأول؟ ليه أوريلي مجدودة؟ في الإمبريوري ليه؟ التنمور ما حدش فيه متفتيل كده بشوان ولا يا تنسان خلاص ما حدش هيك متفتيل كده حتى كده إيه؟ دكتور نعم دكتور شخصرها بالعلم هوتها نعم العلم كده ليه؟ متع؟ لا المزيد المزيد اللي اللي ما دي متع راض حندرس حناتي بيه متع بيه لا لا مش لا لا هم هم كلامك هم هم هم هم هم اه؟ اه؟ اه؟ هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم يعني لدينا ممكن ان نجد شاب أو على نحن نتاثر بعد من البيوت ونحن على طول. نحن نحن نحن نحن دي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن areas of coriom renal atrophy ببتدي في في البريتري اوف ذا كوريال اتروفي لان هي حواليها بيت عايز البيت دي عن إيه؟ ماكروفاج تيجي تحاول تنضف الحته دي اللي ماتت يبقى هنلاقي الاطراف طوع عندكم اهي اريز اوف كوريال رينال ديجنريشن كوريال نيرف سكارت اند كوريال اقطع من الايه بنت الشد خلاص باقي ده <التصفيق> هو المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل نزيف نزيف الذي يحصل على المكان الذي يحصل نزيف المكان الذي يحصل على تحتها. يعني يحصل تحت هنا هنا تحت على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل بيطلع المكان الذي يحصل على المكان على المكان في يحصل على نا فوق تثبط طب تثبطني لو طلعوا انتوا مضبوط فوق لونها ايه ليل مكانها فين الفوبيا الثانيه ايه بس ما انتش باعت من المطلوب عندكم طب ما انا طب فوبيا الايه هيمولوس هتؤدي الى لوك انه فيجن سمضه طب التجدرش اللي كان في الاطراف هيؤدي الى لوك انه فيجن البنترول دي انا ما عنديش تعبه في طب الصوره دي اللي الله. سكر شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا إيه شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا عليك شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا انت تقول له ايه؟ stretch لو نتفكر كده الريت النابسة عزة اذا ريتنا يفصل وده الكورويد نفصله على الكورويد منبريل اين هو ايه؟ بروكس الممبريل ممكن يحصل قطوعات بروكس الممبريل حيث تتقطع على بروكس الممبريل حيث تتقطع في, في المقطوع دي نتعنيها الكورويد عبارة عن بريك في بروكس الممبريل ايه واشكلتها؟ مشكله الرك الكريت في حتى دي مش مشكلة ايه يعني اقطع ولكن لو القناه ده بيتقطع على طول ده بيدي فرصه للكرويد ان تتفصل مثلا من القطع ده كويس ويطلع نيو بلوتز من الكرويد توصل للايه لازم الحته عارف لما الكرويد يطلع نيو بلوتز يسموها ايه الكرويدال نيو كرويدال نيو بلوتز يسموها تي ان بي الكرويدال نيو بلوتز هسالكم سؤال ثاني طاقه النيو بلوتز دي تبقى ولا ولكن هذا هنا ايه؟ من اجل مين؟ يكون <تصفح> <ريتنال هيمش. تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> هذا هو ريتنال من اجل ريتنال يكون هذا هو الرسول من اجل ان يكون هذا هو الرسول من اجل ان يكون هذا هو الرسول من اجل مين يطلع هذا هو الرسول من اجل ان يكون هذا هو الرسول من اجل في يكون هذا هو الرسول من قوية ان يكون هذا طب رجله ده ايه؟ ساب ريتالجان هو لا قدر الله الدكتور مصطفى ده مش مصطفى ماشي مبسوط قال دكتور هو لا قدر الله دكتور لا ده مش مصطفى شايف انت باللي بتاع دكتور مصطفى من يومين كده قلت لك ده الاقرب اي كده احنا يلا قال معايا بقى لما يتحول الى زبوي ويجب في فيه أرياس أفضل ويقول لما يشد بص وص وص حيث يشد ويشد يصد المكان والغرب ويتجمع كله قدامه مائل الفيترس انفضل من أبداً يسموها إيه؟ بستير يوربيتر بيتش بي بي دي بي بيتش بستير يوربيتر بيتش كما يعني طيب المتجين الشج الاسكرية حسنة ولا ضعيفه. ممكن ما تتحملش ضغط العين للتدير ممكن تباضج كده خد لك كلامك في القرنيه حتى لما كده السكليره تببلش فاهم ده السكليره اللي ابتديه ده بتببلش ايه؟ بييرير سكليره برضو طلعناها قبل كده طب هيحصل شدة على المادين اللي في بعض ممكن يحصل ايه بالماكولا ماكولار هيموراج هي فقعه ممكن النت تتخرب في الشبك تتخرب كم من 2 نعم، وبغمية جروجوبة وبيجمينتر جروجوبة والستيرويد ريسفونتب 2 يعني العيام بتاع المايوب يسر كلنا ليس لما ممكن فنها جروجوبة ممكن ما يحصلش آه. هو معرض اكتر انه لما يستطن استيرويد يعني يحصل جروجوب شوفوا ان لوكا الاستيرويد الفترة طوية بتعمل جروجوبة ده فرصته عالية اكتر لقو كده اتماعي استيرويد لو لو يعني لك لو يحصل لك لو يحصل لا لو يحصل لك لو يحصل لك لو يحصل لك لو يحصل لك دي يحصل لك لو يحصل لك لو يحصل لك لو يحصل لو يحصل لو يحصل لو يحصل لك لو يحصل لو يحصل لو يحصل مين يحصل لو يحصل لو يحصل لو يحصل بعد النذر ماماتك يا اصدقائي ايه يعني التالي يعني اصدقائي اضربي فور وليدرال في لكن نعم كل يعني يا المانيوب يا لا ستة كده ومضي خلقه مات بول عشرة بعد بلقومة ومقرسوكة ومقرسوكة ومقرسوكة أصبت أصبت لا أصبت إلحق مش حد يولع جابريك إيه الحاجة تخديكم سنجيلوا عنيك ما ديش أحمد باسع عمليات. الشيزك اللي قلوكنا سنجيلوك مش عايزين ماشي؟ عادينا علاج الأول بالنظرافة والعلافات العلاف اللي بالنظرافة والعلافات والعلافات اسمه أمتي كالسغي العين بها يلبس مبضارة، صح؟ يعني قوية ولا ضعيفة؟ قوية؟ لا جا. لا تركيز عندي تركيز العيان عندي قوية ولا ضعيفة قوية، قوي. بها يلبس عدسة؟ ميمس الأول حاجة ولو انت ضعيف الكفاية، يلبس عدس ماينس. خلص معا لو انت شفر، يقول له يلبس عدسة ماينس. بحيث أن البعد البورج للعدسة ينطبق على الفاس نعم سلام عليكم حيثه قدنى الغواد مش أي عادة بقى بعدها الغوري على الآية على الظهار أي والله إنه قبلوك جدا تبجيش ليه <تبكي> واحدة واحدة بالوقت واحدة. <تبكي> هو لو أنا ملوق والأشعة وقت بلل العرامية في جامعة ريزمت في جامعة لا طيب فاكرين برضه الأشعة التي من الريتر تحصلها إيه الكونفرتر لكم بيتجمع فين؟ في <تصفيق> الفار بوينت الفار اشعه طالعه من الفار بوينت هيحصلها ايه؟ من هي إيه؟ هتتجمع على الريزن يبقى العيان ده عنده ممكن يجمع الاشعه دي هو في العادي ما طب ممكن يجمع على الريزن ايوه على تبقى أشعة وقع على يعنيه إيه؟ <تصفيق> مش بично تبقى أشعة وقع ومش أي ضي برجة ضي باقي منين؟ من فار بويد وده دورك إسابة فار بويد لو أنا ست الأشعة توقع على عيان العيان برجل هتتجمع وده برجل أنا مش ستجلي تطلع من الأشعة على شسة تجمع عبارتها بتقعد أكيد العيان كف فار بويد أعمل إيه؟ هذا الأشعة جاية برجل على عيان لو أنا ست ستكمل برجل مش هتتجمع على مين هتجمع قدام العدسه اروح حاططها في نص حادثه قدامها على طاوله الصور عشان اشاعها عاملها ايه بايرد ومش عايزه بايرد طيب ايه اللي بتحصل كده ومدينه كده الادرو فين الفار بوينت فكان الاشعه دهي طالعه من الفار بوينت كده ومحتجمع على فين؟ على عدتها مين العدسه اللي تكون بهذا الضوء لازم العدسه دي تكون من, من هنا العدسه هنا صغيره البعد الدوري للعبسة ينطبق على مين بالضبط لازم هنا في نصفين مش نضع نصف بعض مين ومين مركز العزة اللي هو البعد الدولي للعبسة والفروه ثاني بقى يبقى تخط عزة مائنة اي عزة مائنة؟ عزة مائنة بحيثوا ان البعد الدوري للعبسة ينطبق على الفروز الفر... مائنة وقت ويهي الوقت البلع للرين قبل ما تخلش للعين يا ايه؟ طيبير وكأنه عن نام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 ده خارج يبقى قدام الريت <تصفيق> ده طب طب فكره ما اشعه بتطلع من ريتنا بتطلع ايه تطلع كده وتجمع كده تجمع فين في الفاربويل. طب بنفس المنطق لان هيروح خليها جايه لو طلع من الفار بوينت احصلها ايه زي ما عملنا يبقى العام عنده فرصه يجمع الاشعه لريتنا لو الله طلعوش ايه الفار بوينت الفار بوينت عامل ايه لو الاشعه تكمل على ريتل ما على النص ايه ما انت روح متفارقش عشان شويه بتبص الشعاع كده الشعاع كده اللي قبل الفار يعني كان الأشعة ده طلع من الفار بوينت وانا لسه قايل لك حاجه لما الأشعة الاشعه <ترجمة> تطلع على الفار بوينت هتجمع فين على رسك يبقى الخط على رسك وبعدين نقطه الذؤر اللي على ينطبق على الفار عشان الأشعة تبقى واقع انها ده وكانها طالعه الفار خلاص لا يكلف الله نفسا ماي خلاص ما انتش راجل ضايع يبقى عارف انا القصه اللي وعلى فكره نفس الكلام هيتكرر تاني في الهايبر متروب الشغل عادي لما اجي لما اقولك قاعد عج... اناجي العيانوا هايبر متروب عادة ايه بلس كمل بقى بيستلف بحيث ان المواد البول اللي على راس خمسه شراع على مين خليك انت في الفكره اللي احنا خلاص يا ريت تكون فهمنا النقطه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 يبقى يلبسه نظاره بالخصائص اللي انا قلتها بص لكن مع بعض كده لو هو تيمبل مروب يعني اعمل ايه اديله الفرل كونكشن يعني ايه فول كونكشن افرج هو العيات الساعه بتاعته اسبرابل بتتجمع قدام الردنا كده والعيان ده ميوب ناقص 3 كنت حاططها اصلا ناقص 1 طب لو ايه نوريحها ضايل ترجعه ترجع شويه طب لما جبتوا 12 رجعته ورا رجعت على ريته بالضبط. مزه عنده اللي يجب ناقص سياراته كم على كامل ستة, ستة على ستة, ستة. طب لا لو بكروه عقصة ناقص اربعة وطول اوكي النقطة ديها كامل هيني هشوف كامل على كامل جمع هيني ستة على ستة برضو بس هيعمل ايه ستة على ستة بس هيعمل ايه طب ناقص عكتر من كامل النقطة ديها هي لا يمكنك أن تشوف 6 على 6 يعني هو إضماني 3 و إضماني 4 و 5 على 6 تدي مين 3 <تصفيق> واحدة يجب باور و يجب 6 على 6 يعني أنا أولا بعض الأمام المقدار تشوف 6 على 6 إضماني 60 و إضماني 4 و إضماني 6 أديكي لإيه <تصفيق> أقل له واحدة واحد. فلهاي بردوم هناك تشعر الله <تصفيق> <تصفيق> محطش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 يبقى عن اللي هنبتيله معاكم 3, 3 لو مش 3 مش 5 تقفويد يوزف مين لو نقفويد صعي 5 هيعمل ايه؟ تقوليش هنبتش عايز ايها لك موضيش لا, لا. تطلوطوش وهي ميو يعني مثلا من نوء 20 هنبتديره النوء 20 كلهم هنبتديره عادي نوء 20 حيث ان الاشياء تجمع عنيثنا بالضبط شنع تقال <تضطقت تضطقت> له المورمال مثل فيهما عشية كويس ويشوف كويس طيب لو واحد بقى قدرت وبيديني فوردة فرد يطايم يعمل من الطرف ولقيته نقطة 20 لو وصلت لقولنا نديره نقطة 20 اسمها ايه فول كوريكشن لا يبلغوا قدرت انت سنديره 15 بس اولا ندي اسمها فول كوريكشن ولا أمدر كوريكشن لو انا بديده اقل من اللي هو محتاجه أمدر كوريكشن ليه هنديره أمدر كوريكشن لو انت بديده نقطة 20 الاشاعة طوله عمره بيجمع اشاعة ق ومنعول على صورة ايه كلام شراب دميلة فجأة في 20 بقتل اشعب تجمع على الريتن ولكن نطرح اليه قوي بكسر ستة على ستة الصورة واضحة قوي قوي ومضيقين ولكن الوشن النطق اتكثر مش منعول على الصورة الصورة بيها شارب وبرايت وكمان نثمون تصوارب وبرايت وفي الناس فضع ووضحة نثمون لعكسا ما اتقامل ايه لو انت تبص على شخص كده لا حسن تعمل ايه دي الشخصة حسن مايلاس اصغروا يبقى اذا كنتم يشل صنوق اكاستم على السمون شارب برايت ريتينال الانش فان ايه؟ نديله اقل من ما هو محتاجه نديله أصدر كوريج عشان هو مش متعود على الصورة الحلوة مش متعود على السمون شارب برايت ريتينال الانش طبعا احسن من النظرات ايه دلوقتي الكنتاكتلين الكنتاكتلين احسن من النظرات ايه؟ بدل ما هو لبس نظره كعب كوبيه <تصفيق> لبس كنتك كنت انت ومحدش شوكت بارد كوزمودي كاليميتر بدل ما فيه يعني ايه النظره دي مشكله ان النظارة ما اطراف النظارة دي مش عشان استخدم ليه لان اطراف النظره دي مش عشان استخدمت ليه لان اطراف النظره دي مش عشان استخدمت ليه كان شاوز العكس العكس كنت كنتك ليه كلها فالفيل بتاعها اوسع لسه اي حالة من النضارة هزعمل ايه الاجج هتتغروا الكلام ده مش رابطة ليه في عادة ديه ميلا التالتة مش ايه مش احسن Decrees for the size of the لتناعين طب؟ بيتم عليك ده ايه بقى يا ده ما تيجب ايه رابطة من دق ايه؟ بيديله بعض التامينات بيديه بعض التامينات ويديه بعض التامينات بيديه فيتامينات عضلاش نعم لأن الفيتامين د والكالسيوم هتقوي العظام فهي بتلاش ايه في الورش لان كل فعل عندنا بتكبر بتكبر بتكبر يبقى الفيتامين د والكالسيوم هيزودوا سترينث اوف ذا بيلز هيزودوا السترينجز اوف البيلز أو كل هذا العلاج بالعدسات والنضارات اسمه إيه؟ اسمه اوكتانجي هذه العمليه عمليات, عمليات تصحيح النظر خلاص ما يبى عمليات تطعيم نظر جراحية اسمها رفركت سيرج ورفركت سيرج ودقيق في عمليات بنشتغل على الكورنيش في عملية بنشتغل على الليدي يعني هي عمليات كورنيش وفي عمليات نون كورنيش تعني وش الكورنيش سيرج هي عملية قديمة وعم نعملها اسمها أركي أركي ريجيان كراتوسي ريجيان كراتوسي إيش تكر هل يجي على العيان؟ هل أقولك عم الحاجة عملاً لنشرح انت عايز دي بعض العمليات من النابلة تبقى مور ثلاثة او مور ثلاثة؟ مور ثلاثة مور ثلاثة صح؟ قوية، العائم قوية، هنعيبك ايه؟ لديها ثلاثة عن الأول، يوجدها العائم كافة صح؟ ايه اللي أول عملية هذه المؤمنة من النابلة على الأطراف القرانية ونعمل شروط كده ممكن نعمل أربعة. ممكن نعمل 8 وممكن نعمل 16 13 حيطه قرانيه بطريقه ريتن زي اجابتك ريتن كده بالضبط صح كده البريتري اوف ذا كورنيا بقى ضعيف ولا بقى ضعيف طالع يبقى واحد يعني اهو البريتري اوف بقى ضعيف والبريتري اوف ذا كورنيا كده يعني اهو طب انتوا كده لما البريتري اوف ذا تبقى الأمور سلاة رعاني الأولي تيه السكرة طبعا فالطنار يسيب مكان هاي العمليات الشرطة الهين والشرطة هسيب مكان هذكرزة هتاقي العياب للنظر بتاعنا عمليات اتفاجي رفز العمليات نشاهد اكثر مش كده عمليات عند بريتو للبريتو للبريتو بنعمل شرط فهو أطراف القرارية والبريتو وزاكونيا هيبقى بعيد هيحصلوا بلجة وانزا بريتو وزاكونيا هو بلج زاكونيا انا عادي قديمة جدا ومعادي لاش نعملها يعني ممكن تساعد شافه وين كده العملية دي كنت شافوها ازاي صال واحد كان في حاسة نظارة فإزاز النظارة دخل في القرنية بتاعه وقضع واحد فبعض اللي حاسة وبعد المكان وشاف ايه ده ان هو شافتها لنظارة فصال له ايه؟ وصعف الأطراف القرنية العملية دي كنت كده واحد شفتوا العملية هيا يا جماعة دايما شو اللوت ال التشريد اللي او قلوكو عليه تشريده القرارية بطريقة ايه طريقة قرارية لا كوريا ما نفتيه الله احدى الحاجات بادي الوقت ايه الاجزمار ليزر الليزر ايه فكرة الاجزمار ليزر بتفعهم الليزر ده لما بحطه وبرجوه على الكرنية بياكل في الكرنية وبياكل بالكونيا فالكل تبقى ايه الابله يقول لك هذا هذا الليذر يعني الفلاتنج وكونيا او يعني الافابوريشن وكونيا وبخار بيعمل يعني الابلاننج وكونيا كل موضعا الكونيا كل ما الكونيا تبقى ايه بتبخر حاجه غريبه جدا اللي بيجوا على يد الخط وما تقولهاش للحياه مش شيمر شوت بيجي معاك معناه هو احلى تريزر دي شيمر شوت لو انت كمان عامل كيسك هتشوف القرايات بتاعك وهي بايه هي مش الجهاز بيبخر القرانية بياكل في القرانية بسكتكم ايه كم عمليات الان بقى في مليون عمليه في الليزر الفكرتهم كلهم ان الكورنيا اللي بقى ايه الاسلائب في سؤال جيدة هنا اللي فاتت مش رحسوا عبدوك في الوقت اسمه contraindication of laser ستر امتى ممنوع اي حد فيكم يجيلي له لا مش هنعمل لك عمليات laser ايه ال contraindication رقب واحد او الكورنيا ثاني لان او الكورنيا ثاني مش عارف ايه شيد منه ماذا؟ لو فيه كي سي ايه كي سي ده؟ كراتو ليه؟ احسنا نبكورني الكراتو كونس يعني القرانية فيها مخروج كتب. صح؟ لو انا نشاهد كده المخروط ده بقى ضعيف يحصله بلجنج بطريقة فضيعة عن الاول يبقى لو عملنا ليزك او عملنا عمليات بالليزر او واحد عبد الكراتو كونس هيحصل إنكريس البروجريجن وفي ده كراتو كونس ايكبر قوي طبعا لو في اي اوكلر ديزي يعني لو عنده ايرايتس واحد عنده, آي عنده كورنيال الالسر ما ينفعش اعمل له ليزر لما يجي نقطه لو في دراي اي ليه لان العملية دي اساسا تعمل دراي اي الليزر زي ما يلاحظ في القرنيه بيدمر الجبل سيلز اوف الكورنيا يعني الليزر بيدمر الجبل سيلز اوف الكورنيا او ذا او ذا كونجكتيفا فكذا كذا العيان بيضع بع العملية الليزك عنده صند degree of dry هو ريكي دراية من الاول مش كامل وحان تبقى بقى احنها بتقل اه يعني, و... يعني انت قلت كذا العيان بع العملية الليزك بيضع ثلاثة أربعة شهور بيستخدم عطرة ايه م. بس فيش... بيطلع كويس وكل حاجة بس بيطلع بصند degree of بعد عملية الليزك معروفة نتيجة ان الليزر بيدمر الجبلة اللي بيطمع الدمار كلاج تزيد على الكورني ايه يعني؟ الكورني ليه بتقوم من كلاج البيبرد؟ يعني الكورني بعيفة كلاج الديزيزي على الكورني بعيفة ممنوعة ممنوعة من العملية في سن أقل من 18 سن طبعا في, في, في يعني هنا بقى لو بيه دزيزي دي هي اكتب كده لو في, لو في سن أقل من 18 سنة. يعني انا فيش الدكتور يعمل عملين بيزيك وولد عنده ست سنين خمس ايه؟ تي ليه بقى؟ لو في فرق يعني العينين يعني العين عندي مثلا الحمد صفر يعني عين صف يعني سلين سلين مائة لو انا سبت الولد ده كده؟ طيب؟ الموك هيعمل ايه العين دي عندي ايه دي؟ ليه؟ يعني ممنوع نعملها في سنة اقل من 18 سنة اذا لو كان في اندكيشن لو كان في ايه, إلا لو كان في إيه يعني لو في فرق ما بين العينين في القوه اسمها إيه بقى فرق ما بين في القوه اسمها ايزو متروبي في الدول الاول ولا لا لو انا جبت الولد ده عنده عين حلوه وعين وش هيحصله له امبيلوبيا لان المخ هيعمل هيهمل العين هم أعمل إيه العين اللي هي الغذنية مش كنت كنتك كليس بالبتاع بداية أولا كنتك كليس بالفعلات الصغيرة ومشيب نظارة مش مستحمل النض كده أحسن حل الليز فما تستغراش لما تلاقي ولد صغير داخل يعمل الليز كيبا تصور مش مصطوب يعني ولا حد مشيبا بس على شرق يبقى الولد الصغير ده إيه؟ عنده إيه؟ فرق في إيه؟ فرق في العينين بحيث لو أنا زبت الفرق هنبقى وان عين إيه؟ ولكن يجب ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان كده هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان بين العينين المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ما يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان لا ان يكون هذا المكان ممكن ان طب ايه الفكره في العمليات دي بقى تعالوا العمليات بتاعت الليزر كلنا نفس الفكره الدكتور الاولاني هيعمل ايه تعال هيجي على ويشيله على دي لما كحول وبعد ما كحول فصل يعني الكحول بيذوب في اللي فيه في يا اما في الناس يوم قلق بالنهي لن أعمل إيه؟ عملية اسمها بي أر كي دي اسمها بي أر كي فوتو بفراجتش هل عملنا في بي أر كي؟ لاب. اشتغلنا مباشرة على كنية من غير تدات إيه والشرك العملية دي؟ إن الأيام الثباء بعد العملية حتى دي فيها إيه؟ ميه ألصر بعد العملية؟ طيب بالليزر إذا جزء من الكورن البود قلت الشيطور ده في مكان وهيك أمسر طيب كان فيه منبرين هنا تذكرني كده انت شيلده معاك إيه ده بقى وز ممكن بقى وز ده يلحم هنا بإيه سايبروز يصل حاجة معا بصوا أوبرة دي فيهز يعني اللي حتة فيه دي فيها سايبروز بعد العملية ممكن لو انت شيلت جامد تبقى القرنية بعيفة يصل فيها إيه؟ ربنا يبقى عندنا يعني تشل تجاجة من الكرن خلاص؟ ممكن يحصل بص ابرد بلدي بص ابرد لذي دي الاعراف الايه؟ الاعراف العراف القديمة شوية طب ليه الليه دي, اللي دي فيه نشف تعمال الحد الوقت؟ لأن العراف فيها ميزه ان انا ما اعلمش من الليه طب ودي ميزة؟ ايوه فيه عيان تعمل شويه انا اعمل ايه؟ انا انفع حلاف من الكرنة بعد ان اشترك بالليه لانت لما نرجع حلاف لما اعمل بتاع من الوقت كل اللي انت عارفه التغطيف ده بال ايه بالليزر مشكلة مشكله مش نعمل في الليزر تقالي جزء قدامنا الكون هيشتغل عليه ده جزء صغير قوي لو الكون بتاعه رفيعه تعرف تعمل عمليه دي. صح م -م. يعني لو الكونيه تقنها قليل او يعني دور تايم مش اقدر اعمل هلال واشتغل بالليزر وما بعمل ايه بقى احاول عن موضوع الليزر لو الكونيه رفيعه وعايز يعمل عمليه اضطر للايه يضيق اكتر غير ايه يعني العملية دي فيها ميزة مش بريزيل في لا يعني نقل كده الأضمان تفشل كان بيضل إذا السيكنس إذا سموش يعني لو السيكنس قليل شوية قادر عملها من غير إيه؟ لأنها بنغير في السيكنس هذه الحاجة الغريبة الأول ما تتمع فيه. هتلاقي عملية دي أول عمليات دي في طبع عمليات في الميوبيا من ناقص 3 أو ناقص 12 ويبقى عليهم هايبر الهايبر وده مش موضوعنا بس بالمره يعني أنا هايبر بتروبيا بيتروبيا يا مش اعمالي حضرتك مكامل خلاف من انجلل الكورني يعني من بطة الكورني. انت عايز في الهايبر بيتروبيا بطة الكورنيا وانت خليها موركين فتة طب هدأ بليه ايه وفحيب هنامي ديه يا سلام يا حبود يا سلام ده. ده. ده. ده شرحتها بكده يا شرحتها بكده عمود؟ طالب هنيجي بقى ايه؟ ناكل من هنا؟ <تصفيق> حتة؟ من هنا حبه فالسنتر البرج ومساكول جيه بقى ايه؟ يا هور بارش، حد في يعني في الميوبيا انا بشتغل على المركز على سنتر عطولي لكن في ميوبيا انا بشتغل اكثر على الايه؟ بس المت سنتر، يعني بعد السنتر بشويه يابدت يكون فيهما بعض كده مش فيهر السورة هي اللي تشرح مش عم كده مش في السرسل بتاعها لا لا ومش فيهر انا اسم كده بذلك حاجة يا كومبيترايس يعني كومبيترايس يعني يا كم بوك نخطيها العملية ومثلاتها العملية اللي كلكم تسمعوا عنناه اللي عملية اللي اللي اللي الدكتور؟ عملية اللي هي بشكل يروح عمل إيه؟ يروح عمل في في الكورنيا أقول لكم زي بتعمل بروس أول حاجة، عشان يعمل في دي بي؟ تغيب آلة اسمها مايكرو كيراتون آلة عملة زي قطعة البطاطس الشفتي اللي في البيت قطعة الياب بتعود عمل البطاطسات تروح عملة إيه؟ تروح عملة شيفسي ايه؟ صح؟ يعني تغيب؟ اسمها مايكرو تقول على القرنية ترى عاملة ايه؟ سلام بس عارفها شرط السلام ده بيكون في يقف يعني يقف عند الايه؟ عند الناس عشان يفضل يفضل ثابت فيه القرنية، بقى مايكرو كيراتوم، هنا الفلاب عباره عن ايه؟ عن داخل معانا هنا؟ طبعا طبعا بيبقى هتشيله برضه او بس طالما عندك الفلاب اضرب بالليزر يحصل هنا ايه؟ اضرب الليزر هنا بقى من جوه، يحصل هنا ايه؟ بلاش نرجع تاني في العمليه العمليه دي اسمها يبقى اسمها الليزر كلمة ليزر اختصار ايه ال اي اس ديزا وتمين الاي يعني ايه ان يعني من الداخل أو الكي كلمة يعني عادة في كام او التلاتو مايزد كلمه تلاتو مايزد يعني اعاده تشكيل القرانيه تصحبوها ايه بالعربي ازاي اعاده تشكيل القرانيه من الداخل باستخدام الليزر إيه ده عمري معنا كيف بقى إيه ليزك ليزك يعني إعادة تشكيل قرارية من الداخل بالسبب الليزر ليزر إنفايدو كراته عالية أو في ناس تقول هي ليزر إنتروسرومال كراته عالية إنتروسرومال أو إنفايدو في كتب كده كده في كتب كده كده شفت السؤال بقى يعني صعب السؤال بس أنا ربع بس تقوله هتأكل من إنتيش وقدي هتاكل قديم كل اللي انت عايزه المهم يتقال اقل حاجه هنا 250 ميكورن بعد العملية وإلا سوف يحدث ايه وإلا سوف يحدث ايه لو انت تهورت وشدت كتير بلشي. يبقى أقل لحاجة يبقى بعد... بعد العملية حاجة اسمها بيت بيت يعني 250 ميكورن أقل لحاجة ومع ذلك 250 ميكورن زي فل ومديش حاجة ويكاعد بربي يحصل بص قدرت ايه ومعذره الله بقى الكشكيل 56 كلاب كمان شويه ده عامل كلام يجي الدكتور صح شايف الايه لا الموضوع عمال نلف ونلف ندور عليها واخره بقى ده يعني قاعد تروح طب على الايه الكلام ساعه تيجي تبع الكلافه شايف الاقيات دي برضو مش كده مش يروح عامل الايه البلاعه ساعتها يوقف في النص هو انا يعني يا تجيب بص الجدول لحد هنا تسجل بلابه دي بقى بص لحد هنا مفيش يا اصل يا كومبليت ده طخ ايه ايه الكومبليت في لاب اساس بقى رجع والله حصلت معايا بره ساعتي نيجي نرجع الثلاثي للدرجه ساعتي اشهم تيجي تفرق ام السلام مش وقت الثلاثي اه ايام بيبقى العيال الثلاثي الثلابة دي بالضبط البرجاح هترقى عمله داي كونتا في سلطة يا ست الحد او هتفروكي في الفلابة ايه وعجنابي على عيس الجبال ايه؟ الثلابة الثلابة هتبتنى عنيك برض ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن ترجع الثلابة؟ رجعنا الثلابة اوه يحصل ما بين الثلابة وما بين الكورنية ايه؟ وبس نحن انت وبس ممكن الأبيثيليا يروح تاخذ هناك مين يا رجل سأتي وخش انا بدي الثلابة وإيه الكوردي تبني شوف تعمل بطوعاتك ولا لا الأبيثيليا الانفاجيزان انت مصيبة بعد مخصوظا الأبيثيليا الانفاجيزان موكي نقصن انفكشن باديبكال مايكرو باكتيريا نحن باش انفكشن باديبكال مايكرو باكتيريا اديبكال شو ايه رأيه متخضيته ولا هل تعمل الكلام لنفسك يا دكتور؟ لا لنفسك؟ لا لنفسك يا دكتور ما بردو كمير اعملها اللي بناس واخد فلوس ماشي انا اشدمرني الكلام اللي بيقفش القراردة هيوقفين الكلام في العيان وهو يعني الكلام ماشي عن قرنية فيها يعرف نوصل الى الاخر رحمه الله نوصل الى كده يبقى الفلابة ايه؟ تعمل واشي بقى يا ترى ولا ان complete يا ترى انا اشط ويا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 جامي ليك بصل كده على اليمين ده الجناب اللي, اللي, اللي هو اللي انا بنظره كده اللي هو اللي طب انا ماشي كده ولا كده يعني بص كده في هو كده طيب هقول له ماشي كده ماشي كده محدش يعمل ايه في السلم واروح رافع السلام وضايب مين اللي نازل ده هو راجل طب عمليه دي محدش ولا ولا حاجة بس محدش ضا من ايه علشان عمر بالضروف. طبعا أول ما ما مين ما مين دوم اليمبرين او الله مفيش غفظ أوبرة تبايت لديه مفيش ألسر كل ما أنا عملته إيه العملات دي أكرد يعني ضخيفة عن الثانية والثالث لو هتعملها لو هتعملت الليزر بتغيير ليلزا تفصيلي دي كانوا يبقى للطيارين في أمريك اسمه إيه؟ يعني ممكن تبقى ضخرة جدا من العملات دي الليزر، ليلزك درجة ان نسميها تبايز ليلزك تفصيلي يعني على علم لو انا ميوب مقت واحد وانت ميوب مقت واحد هيتعمل نفس العملية ده ليه لغة؟ لان ليه لغة العالم لو انا ميوب مقت اثنين وانت ميوب مقت اثنين هيتعمل نفس العملية لان احنا نفس ده؟ نفس الدرجة الميوبية والهايبرمتروية والحاجات دي اسمها No Order Abrave يعني الحرفات لو Order وكل الناس ليبعض لكن بدأوا بقى يلغم ان في انعواجات في الكونيا قريبة شوية شوف الاشكال دي؟ هي اسمها؟ لو اتعرفت في الكرنية تانية اسمها High Order Abrasion وليه؟ ماشي بالتأكد يعني ما تلاقيهاش في شخص شبه التالي ما قلت بيطلح دول هما كمان يعني الليزر التفصيلي بيطلح اللي هو Order Abrasion زينا ما يقول هاي بمتوبية وبيطلح لكل واحد الايه؟ لكل واحد بقت ايه؟ الهاي High Order Abrasion بتاعته <تصفيق> يعني ايه؟ يعني ايه؟ بصوا الليزر العادي بيصلح مروبي وقال كله، صلح هاي لا مروبي أو كل واحد فينا لو هو عنده مروبي لو عنده تانيه تاجي، سناعي الحبت هاي أقول ترى إذا بنلاقي في الدنيا غريبة الشخص، ومش واعي ترى شبال إيه، ترى التاجي، فأنا بقى عملت مروبي أطلعت وأشوف كمان أي واحد بنبل عندك وقاعد، وصلح، نزل إيه، عليه اسمه إيه؟ ترستومايزر أنا عارف مكتين بس في, في بيصلح لو أوردر أبراجين اللي هم العادي وكمان الـ ايه الـ ما اللي ما يقول عادي وكمان إيه الهاي أوردر اللي بيكتشف حض حضريتك الهاي أوردر أبراجين اسمه <شتفل> الويلز فراند موه أكيد في جهاز لي ده لوين ده لوين فراند موه أنا كده بديكم يعني كل حاجه اكتر من اللي انتم عايزينه بكثير مفيش <تصفيق> بس ما هو جامد انا بسك اللي تعال كوره مش ده بيدي قد نقطه فاهمين يعني ما يلعبش غير ان هو ده الديفينشن الاغلبات ده تكرير بي ار بي كنا بنعمل ايه بنشيل مين بي لا من الموش نعمل العمليه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 الالديق دي كانت عايزه اكلم في لابه رفيع الالديق هي بي ار بس بس من اللي بنشيله بنرجعه تاني طب عشان نشيله ونرجعه تاني نشيله بدرجه لابه حل عشان ارم اركا تاني دي الابيثيلي دي طب يبقى هي زي بي ار تي ولكن الابيثيليوم من اللي بنشيله بنرجعه تاني دي لابه في ريزك وفي إذك؟ إي ايه لابه رأي ايه رايك نعمل لابه امتى او البي ار تي نرفع الطبقه امتى لو كل بتاعتك ايه لو القرنيه تسيعمل ايه احدث؟ اسمات إبي ليزك بيعملوا لي... ليزك بس الفلابة بيحاولوا تلوها ايه ناشة سكرة بقى؟ رفيعها قوي ابيسيا بس والجهاز اللي بيعمل فلابة دقيقة جدا بجي يسمو بقى اللي فكر اسمه ايه؟ مايكرو كراتوم لا الجهاز اللي اسمه إيبي كراتوم إيبي كراتوم، طيب العماية اسمها ايه؟ إبي ليزك طيب الإبي ليزك شبه مين؟ بس الفلابة رفيعة نفسه بس الخلايا متغيره هنغير الايه الاله نخليها بدل هي ميكرو جي بي كادو نحاول نخلي الفلابة بري تن عشان مشكله الكيناتوب اللي بيقطع ده فيه بشكل مصايب بقى دي مورفاي بعد ما انت وسته زمان لما ما, ما بتقطعش في لو بتتقطع ما بتقطعش كومبليت ايه كومبليت قصص فاحنا نحاول نعمل الفلابة من غير ايه من غير قطع من غير اشرب العملية جديدة اسمها بليد لس ليزك بليد لس من غير بليت امال هترفع الفلابه بايه يا دكتور هندخل هو اللي يرفع علينا الفلابه ايه ليزر يعني هنعمل الفلابه من غير مشر بالليزر وش ليزر فبتو سكن ليزر امم حلوين بقى ونرفع الفلابه من غير ايه نرفع الفلابه مشر مش ايه مش لا مش ايه طب ليزك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 اقل من قد ايه انا بنقاش العمليه اقل من 500 مايكرو 150 الجا يكون ترتيشن تكون اقل من 500 مايكرو من غيره الاحياء هنعمله الاولي اقل من الكورنيال عاوز من 500 مايكرو كده يا جماعه بيتشات اللوبي اي واحد عنده ليفيت ابعته يعمل ايه اقل من بعمل عليه اه بنعمله عمليه واحده تقيله عشان الدنيا تتقييم طيب انتوا ولا لا انتوا ايه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 ده كل الوقت ده حلو ده ناخد عمليات من العمليات اللي ما بنشتغلش فيها على الكورني هي نون كورديال ولا بدل ما بتحط تحط العينه نظاره طب ما انا ممكن ازرع له العدسه هنا يعني العدسه بتاعته موجوده هيك طب انا ممكن ازرع له عدسه هنا. هنا او هنا او هنا لا مرة مره هنزرع عدسه والعدسه القديمه اهي موجوده موجوده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 إيه يقدر يشيل العتله بتاع بتاعته بتاع العيال مش العتله عليه قوية؟ اه طب ممكن لو شلنا العتله خف ايوه لان يعني ايه ضعيفه لاول مره هتشيل العتله ما فيها ايه كم يا ترى ايه كلينز لاز... كاستراكشر هو وهنا... ده سؤال صعب لازم تجاوب لازم العيال ده هيسيبوا كل حاجة ده هيفقد ايه لا كوموديشن هي ويل لوز اكوموديشن ودي ما وخلاص معيه معيه دي انا من عمي عبد الحكيم هشيل عقد كويس انت <تصفيق> <تصفيق> عمك ملوق ده وحالي مش مكفيه للزده هنشيل العصب بتاعه ربنا بس قلت لك خططت بالابو يا دكتور لا مش طافش المواعيد مش طافش مش كلها من الايه مش تشوفنا ثابتين طب ما احنا عايشين ازاي ولا انت فاكر بقى دماغك انت كده انت تعمل العمليه دي ولا بتطمن ولا حتى بلغ العيان اي حاجة؟ لأني بس السن كذا كذا هو أسمع عنكش إيه كوموديش وأنا عم بعشرين سنة أنا لازم أطلع معه عاد إيش رأيك ت عمرك من غير إيه كموديش. ولا كوموديش المزرعة ليش عاد المطية مش فيش بقى كوموديش عنده جوال عارف فيش فيها أنت تشيل لا لا عاد فطرات تعرف إذا خطأ وزعمة هذا مش إيه أنتوا ولا إيه إذا إيه إيه من الموضوع فقط ايه فرنانه وحده وفعلها ايه ايه ايه ايه ايه ده ده ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ممكن ايه ايه ايه تتكلم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مش ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه إنترا كورنيا الليل بس الأساس جوهة كورنيا مفيش متاعه أذرع على ستة إيه كبيرة يعني ما آخرى أذرع العدد ده يا في القاتل شامر قلنا يا أخياتها بالآيرس يا حطها أبناء بالليل الأجيبة الجديد بقى ده أنا أزرحها جوهة كورنيا إنترا كورنيا الليل طيب فاكريت بنهاي ما يغيق إيه لا بيضة إيه العين تكبر جامس قوي قوي قوي وساعات بيضع بدين عين يستفيلون كده مش لين عين بقي قوي لانه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن الوحيد اللي هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من ايه؟ ان يكون هناك من يمكن كميه ده حاجه غريبه كميه وصل لدرجه القطريه مش احنا قلنا في النهايه هيصل بضمور في العصب نعمل له ايه بقى لو وصل لدرجه الاوربيك نيرف في اطرابي خلاص العاده كده كده مش هيشوف لما نيجي نبص على حاجه قريبه اديله عدسه مهنيه بتكبر لي ماجنيفاينج لين لما يجي يبص على حاجه بعيده اديله نظاره كده زي عدسه التلسكوب سلام رايح حاله Aí, de no low vision Anfang, no no <do faith -sharp2> mm -hmm. is niet Low vision is niet Low vision is niet zo. Low vision Low vision is niet is Low is Low is